الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 د ر ن ي ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبني نشهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أ ن أ ز ي د كلا إ ن ه كان ل آ ي ا ت ن ا عنيدا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 وما جعلنا أ ص ح ا ب النار إ ل ا م ل ا ئ ك ة وما جعلنا عدتهم إ ل ا ف ت ن ة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب, الكتاب ويزداد الذين آ م ن و ا ولا يرتاب, الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أ ر ا د الله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 والصبح إ ذ ا أ س ف ر إ ن ه ا لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم أ و ي ت أ خ ر كل نفس بما كسبت ر ه ي ن ة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 فمن ََ شاء َ ذكره َََ وما ََ يذكرون ََُُْ إ ِ ل َ ا ان يشاء َ الله َّ هو َُ أ َ ه ْ ل ُ التقوى ََّْ و َ أ َ ه ْ ل ُ المغفره َِْْ الله ا ك ب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 قتل أ ص ح ا ب الاخدود النار ذات الوقود إ ذ هم عليها قرود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض والله على كل شيء شهيد إ ن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم, فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق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 العرش المجيد فعال لما يريد هل أ ت ا ك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من و ر ا ء ه م محيط بل هو ق ر آ ن في لوح م ح ف و ظ